ولا تستفع اهواء الذين كذبوا باياتنا الذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون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 لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصعكم به لعلكم تعقلون